يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْخَلَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَإِذَا هُدِيتُمْ فَرَاغُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ من يخافه شيء من الصيب كنانه أهديكم والناركم يعلم الله من يقاضه بالظيم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن